تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن اسلامنا لا يهون تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن اسلامنا لا يهون ولكن اسلامنا لا يهون